أسرفت في ذنبي وفرنك غفو طهر لي يا قلبي ومصر عيني بنو أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنحك يا علي سر على نيام وفي صعب حالي فرجها ربي سايب حالي برج همي مليون انا بحالي بني تنبحالي بني انا نبحالي بني تنبحالي انا بحالي انا بحالي انا بحالي بني اسجد لك بضعفي بالليل الغشي احميني من نفسي وطريق اللي مشي روح معاك يا ربي det är inte det du behöver. Det är det du